وأمرت الأذى عنها قلت بسم الله وأكلتها ويرك قد استفاد من خلال هذه الضوية تربية عملية صالحة إذا رأى الطعام وهو يقدم ثم رأى هذه الأسرة تهتم ببقايا الخبز بقايا الأكل وتحفظه ما كان صالحا لاستعماله مرة أخرى حفظ باقيه وما كان غير ذلك فجعل في حاوية صرفة لمثلا صاحب بستان عنده حيوانات أو صديق عنده شيء من الدجاج أو هكذا وإذا به يجد الأسرة تحافظ على النعمة يمشي هو وابنه فوجد خبزه ساقطة فحمل هذه الخبزة ثم جعلها في مكان ثم التفت بلا ابنه وقال يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكرم الخبز فربى في هذا الابن احترام نعمة الله وعدم الإشراف فأصبح من ناحية أخرى زرع في هذا الابن احترام النعمة ومعنى الزهد الذي يسمى بالاقتصاد معي أنا أنظر إليك لأنك صاحب السؤال فلا تكثر الالتفات فأنت المعني بالجواب بارك الله فيك فمن أدب السائل أن يلتفت الجواب على سؤاله إلا إذا أردت أن نجيب الأموم فهذا أموم طيب فأنا هذا الاقتصاد الذي يسمى أصلاً وقديماً بالزهد هو أن لا يكون من المشرفين أن لا يكون من المشرفين كم يأتي الرجل في الزاد والمزاد إلى المنزل أشياء كثيرة هل كل ما في المنزل يحافظ عليه سؤال أريد جواب الآن هو يأتي بطعام يأتي بخيرات للبيت وبخير ومقتدر يستطيع أن يأتي بدال الحاجة الواحدة بحاجة سيء. وبدل الكيلو وبدل العلبتين يستطيع ذلك ولم يقلل في هذا بخل إنما هو ما يمكن شراءه اليوم سيشتري شراءه اليوم ما هو قابل للفساد والكساد لا يستعجل في كمية كبيرة حتى لا يفسد هذا ما يسمى بالاقتصاد الذي يسميه الفقهاء الزهد ويسميه التقلل ويسميه البعض التقش يعني لا تكثر من النعمة تأتي بها تفسد تأتي بها وتفسد ولذلك ينبغي عليك العناية بأن تحترم نعمة الله لأنك إذا لم تحترم هذه النعمة ستصبح وبالا عليك لأن الذي وهبك هذا الخير ليس لخصوصية لي فيك فإن النعمة إذا شكرت زادت وقرت وإذا جحدت زالت وفرت إذا عليك العناية بنعمة الله لما يرى ابنك أو بنتك أو إن كنت الآن ليس متزوج وتزوجت فتراك زوجتك فتلاحظ هذا السلوك حتى الزوجة تتعلم هذا السلوك بالاستمرار عليه ستصبح أسرها شاكرة لنعمة الله مقدرة لأمل الله لا متهاونا لا في النعمة ولا مخالفا لفضل الله تبارك وتعالى إذن وجب على الإنسان في بداية امر هذه الأشياء أن يكون ذا عناية شديدة في أن لا يرى منه سلوك مخالف. هذا في إطار المنزل كذلك في الشارع كذلك في العمل كذلك في هذه الاماكن حتى يكون له أثر مبارك وهذا جوابا على على سؤالك ولا علي اجب لا يكفي الذي سال يكفي سؤال واحد تصدير واحد والله اذا اجتمعت اصبح لكل منها معنى واذا افترقت فالإشراف هو التبذير وسوء التدبير واشياء كثيره فالإشراف يأتي في الملبس يأتي في المشرب يأتي في المعكل فقد اسرف فيه والتبذير كذلك يدخل في هذه الأشياء فهو مبذر وإن كان التبذير في المال أكثر بخلاف الإسراف فهو ربما يسرف على نفسه فالمسرف على نفسه لا يدخل فيه معنى التبذير هذا يتعلق بشيء وهذا بشيء آخر ولذلك يعتني بما أن يترك هذا لأنه محاسب على مثاقيل الذر ومثقال الذره محاسب الإنسان عليه فيعتني أن لا يحاسب الا بخير يحاسب الله بخير ولذلك لا بأس أن يتوسع الإنسان في مأكله في مشربه في ملبسه في مسكنة دون إسراف أو مخيله دون إسراف أي في الزيادة على الحد الجاهز شرعي أو مخيله أنه يكابر بهذا الشيء ويفاخر بهذا الشيء هذا كله غير جيد لأنه يحاسب فأنت تحاسب على كل شيء خيره وشد وهذا بمثاقين الذر هذا بمثاقين الذر ما هو دور الابتسامة في نشر الود بين المسلمين جميلة الابتسامة ابتسم فأنت مأجور النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابتسامة قنان في وجه أخيك صدق لكن ما هو فضل العبوس تعرفون العبوس يبدو لها كلمة درجة عندكم شيء مثل إيش ها العبوس ها أبو بسا ها؟ اخذوا فيزا، اخذ فيزا، انا بدي فيزا، بكم كم ياخذها؟ ها؟ خير كي... كي... كم ياخذها؟ ها؟ لو يأخذ ياخذ نفور بس ادبا ما حد دقيقه ما حد طيب استشير يوجي هيك بلاش بلاش لكن كم تكسب؟ القلوب لها لغة إذا التقيت بأخوك المسلم وتصافحت معه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم الصحابي رضي الله عنه. بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفش السلام بينكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم قابل إخوانهم وسلموا قابل بعضهم وسلم بيده إذن السلام بالكلام وللسلام السلام أحكام إذن السلام بالمصافحة بالمصافحة الا تعلم ان المصافحه لها فضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان وتصافحا تحات خطاياهم كما يتحات ورق وجاء الشجر ولا يزال يقبل منهما ما لم يتفرق يعني شو اللي يقبل منهم دعاء ولذلك أدركنا كثيرا من كبار السن بل مشايخ وأهل فضل إذا تسلم على اخوه قال اللهم اغفر لي ولي أخي. اللهم اغفر لي واخي كيف حالك الله يغفر الله, الله يرحم لي والديك ومسلم عليه ما تسمعون هذا؟ هذا هو معناه سلم حتى الآن مع الأجهزة الحديثة شخص بترسل له رسالة أو شيء يكتب. السلام عليكم. عليكم. شخص بتكتب له كتاب. هذا هذا شعارنا نحن المسلمين. وتحيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنا في ذلك فضل السلام عليكم أشر حسن السلام عليكم ورحمة الله عشرين حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثين الذي يجيبك إن أجاب بنفس جوابك فله في الآيجر والفضل سواء فإن لم يجيبك على سلامك أنت لك الثلاثين وتأخذ ثلاثينة هذا فضل الله عز وجل بعض الناس تقول السلام عليكم من بط ما دري بوك ما دري بوك بازا ما السماء بوك بازا ما دري ما دري بوك بازا ما دري بوك بازا ما دري بوك بازا ما دري بوك بازا ما أخوك المسلم إذا سلم عليك وإذا يتمنى تقصير إلا إذا كان عدم ردك السلام يؤثر فيه مثال أب سلم عليه ابنه وهو تارك الصلاه ما أجابه الأب يا ابتي أنا أسلم عليك ما تجيب السلام. يا ولدي أنا زعلان عليك أنت لا تر لا تصدق يؤثر فيه ولا ما يؤثر فيه اذا الزجر إذا كان مؤثرا في الهجر فهذا له إنسان لا لك عليه ولا منك أو مثال آخر مثال السلطان الحاكم إذا هجر شخص أو مكان ما هو لماذا؟ لتأديبه الرجل مع زوجته إذا هجرها لتأديبها المعلم مع الطالب لتأديبه وجيه القوم وكبير الناس لها أثرة أما من ليس له في الناس أثر فهم لا يؤثر لأن الهجر في عدم رد السلام إما أنه يؤثر في المهجور كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ومن معه في الثلاثه الذين تخلفوا يوم تبوك ربما يصبح بيني وبينك خلاف في ماذا؟ في بيع وشراء هذه علبة باع مثلا بعشرة دراهم حصل أنك بعتنيها بخمسة عشر درهم تخاصمنا تغاضبنا تزاعلنا تهاجرنا لا يجوز الهجر في الأمور الدنيوية أكثر من ثلاثة فما زاد بعدها لا يقبل منك بل أتى في الأحاديث أن كل يوم خميس وإثنين تأتي الملائكة لرفع الأعمال تأتي الملائكة لرفع الأعمال إلا مشاحن أو مشرك شوفوا درجة ما وصل هذا المشاحن أنه شبها بمن مشرك قضية ما ما هي سهلة قضية ما هي سهلة فلا يجوز أن تهجر أخاك بأمر دنيوي أو مسألة دنيوية، أما رجل مشهور عنه الزنا الخمور الأذى ويؤذي جيرانه وما تحملوه، نعم، هل إذا هجروه يتأثر ولا ما يتأثر؟ يتأثر. سيشعر أنه وحيد فريد طريد فيبدأ يترك أخطاءه حتى تكون ألفا ومحبة ومودة بين الجيران إذن يكون له أثر هذا الهجر ويأتي أحيانا الهجر وقاية للناس من شره ويأتي الهجر أحيانا أن تتقي نفسك من خطر هذا الذي ذاع وشاع افساده إما لأمور الناس الدينية أو غير ذلك فأنت تهجره عناية بمن عناية بنفسك هذا مهم جدا حتى تسلم من تبعات ذلك طبعا هذا بالنسبة للابتسامه وأثرها بل رب لربما الابتسامة فتحت مغاليقا في النفوس الابتسامة مفتاح ما لمفتاح عنده وهذا على كافة الأصعدة والمستويات سواء كان ذلك مع إخوانك أو سواء كان ذلك مع جيرانك أو سواء كان هذا في أسرتك أهلك إذا اقبلت للبيت زوجتك هل ترغب أن تحييك وهي مبتسمة؟ أم أن تحييك وهي عابسة؟ أجيبه والعزابية لا أسمح لهم بالإجابة، فقط المتأهل هو الذي يجيب، لأن الاعزب لا يعرف الجواب. استريح، استريح، دعنا نقبل، استريح. فلذلك تجد هذا الباب، الحين السلام، النبي صلى الله عليه وسلم. كان جالسا في مجلسه والصحابة من حوله فكان يأتي الصحابة فيسلمون ويجلسون يقول السلام عليكم وهذا تنبيه للأخ الكريم الذي أتى فكان الصحابة يأتون ويسلم أحدهم فيجلس وهذه هي السلة أنه إذا كان هناك مجلس وفيه حديث لا بأس من السلام ولكن مجلس أيضا قال النبي أشكر جنابك شكرا جزيلا أتى شكرا جزيلا. النبي صلى الله عليه وسلم وأتى ثلاثة ف قال الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشأن الثلاثة نفر قالوا بلى يا رسول الله قال أما الأول فأوى هذا رجل أتى فدخل في الحلقة في الجلش قال رجل أوى فأوى الله إليه هذا أتى الجلش لأن دخل في الحلقة وجد خلفه سده قال أما الثاني فرجل أتى فاستحي الله منه وأما الثالث رجل اعرض فأعرض الله عنه فمن هذا الحديث نستفيد أن القادم إذا اتى وكان هناك حديث السلام لا بأس منه ولكن السنة أن إما أن يؤود أو أن يجلس حيثما وجد له كله الحديث مستمر وبعد انتهاء الكلام يكون السلام هذه مسألة أتت فأحببنا الله تهوت وليس المقصود بها القادم إنما هي مذكرة عن جميل طيب لا الطعام يأتي الناس وهم يأكلون هم بك لا ينشغلون بل إليك لا يتفتون بل قل ما يجيبون فلا تكن بذلك لكن هل يتكلم الناس على الطعام نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا أين كان وهو على المائدة فالمائدة في فيها تعليم فيها مذاكرة ولكن لا تشغل المتكلم حتى لا تأكل وهو يتكلم <تصفيق> كان قبل مسألة الجلوس والسلام في الحلقة كنت في كلام ولكني قطعته وانتقلت لكلام من آخر من يذكره؟ أحسنت إذا دخلت في منزلك لا العذاب يستمع ويستفيدوا وإذا فتحوا أسر يطبقوا إذا دخلت على أهلهم هل ترغب أن تستقبلك الزوجة بالابتسامة نعم طيب ماذا عنك أنت إذا دخلت إلى بيتك هل أنت تبتسم هي كذلك تريد منك هذه هي الابتسامة. السلام عليكم يا أهل البيت. كيف يا ابن يا ولا تاجر؟ أنت عندك مشاغل، عندك مشاكل، دنياك مليئة بالناس. اجعل الناس خلفك خلف الباب، وإيش حياتك مع صدق لا يحتاج أن تأتي بالمشاكل الدنيوية وتجعلها في الاجواء الاسريه وبين بيتك وأهلك. تتحب والله تتحب تكون حياتك حياة طيبة مع أشواكك يرون منك هذه الأشياء مع صغارك هذا هو الهدي النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل ربما جلس ورتاح له الحسن والحسين يضحكهم يلطيفهم يبصير يبتسم لهم يلعبهم هكذا شأنه بل حتى زوجاته وفي تعامله مع أسرته وابتسامته لهم صلى الله عليه وسلم هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتوا إلى عائشة فأرادوا أن يسألوها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي جوابها على أخلاقه وكيف كان كذلك قالت كان خلقه القرآن بس القران القرآن وانظر ما فيه وأوامره ونواهيه هو كان كذلك ممتثل تماما بما في القرآن فماذا عن أنت الأوامر التي فيه والنواهي التي فيه والخلق الذي فيه هل أنت مطبق ما فيه هم مخالف ما فيه أنت أعلم الناس بنفسك لا أريد أحد جواب ولذلك هذا من تمام الخلق الابتسامة من أرقى درجات بنية إن البر شيء حين وجه طبيق ولسان لين هذا هو الخلق خلق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رااني ابتسم يظن انه فقط هو الذي يبتسم له النبي ما علم ان النبي ابتسم لجميع اصحابه لكن هو يظن ان مخصوص بهذا التعامل ان كلما راى النبي النبي مبتسم صلى الله عليه وسلم وليس لك فقط بل للجميع كان يبتسم للصحابة كلهم وكان يدل على الشيء ويمارسه وينهى عن الشيء وهذا من كرم الخلق أن لا تقع في شيء أنت تنهى وأن تكون من أول من يدل على الخير أنت ممارس له في كل حياتك وكل معاملاتك أنت رجل ما شاء الله طيب وخير لكن في معاملة الناس اياك ان تقع في الكذب فهم لا ينسبون الكذب إلى شخص. ينسبون الكذب لأهل الخير لأهل الصلاح أنت صاحب بيع وشراء انتبه أن تقع في الغش والخيانة فهي أيضا أنها من سوء الخلق ومما يفسد المال وأنت محاسب ومعاقب ولكن أنت ستشوه الخير وأهل الخير وصفات الصالحين أن يأتي شخص فتعامل مع شخص ومظاهر الخير عليه ولكنه خشاش رقم واحد لماذا يقول هذا يسحب الحكم على من وهل تلومه هو يرى كذلك نعم هو أخطأ أنه سحب الحكم على الناس لكنه أصيب بانتهاش أن الذي ينبغي أن يكون فيه الخير صفات الخير كان كذلك وأيضا الناس تحتجت فيك بأخطائك مثال حضر أخي في مجلس عندي وكان مجلسي هناك فيه بعض الملاحظات الشرعية التي لا يجوز وأفتل العلماء بأنها لا يجوز من أي مسائل وأخطاء الناس كثيرة في مناسبات في أفراح في أي شيء ممكن تتكملها فأتى أحدهم فكان أن حصل في المجلس خطأ ثم اتى اخونا فكان حاضرا وهو معروف عنه بالخير توجيه الناس ثم انصرف من انصرف ثم أتى شخص إلى صاحب المكان فقال له يا هذا حصل منك كذا حصل منك كالسكرتل وكان في ذلك شيء أتاني فلان وما قال شيء فسكوتك عن تنبيه الناس يرون هالناس حجة فيقتدون بك حتى في سكوتك عن التنبيه عن إيه؟ عن الخبر فكما أنهم يرون أنك قدوة ينبغي أن يقتدى بها في صلاح المجتمع من حيث عقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه هم كذلك في ممارساتك الخاطئة ربما يقتدون فيأتي من ينبه يقول سكوت له كان في ذلك شيء كان فلان كان عندنا ما قال شيء انت تعرفه فلان ما يعرف فيحتجون بسكوته عن الخطأ فيك فلماذا لا تمارس الصواب حتى يقال فلان كان موجود فحصل كذا فنبه على ذلك فواجب علينا أن نستفيد من ذلك سبهتم؟ إذن انتبه لسلوكك وانتبه لممارساتك وانتبه لأخلاقك فأنت في مجتمع أنت تحت المجهر لا أن تمارس تمثيل في معاملتك مع الناس لا أنت ترجو من الله ثوابا ومغلما أنت هذا الشيء عبادة أنت تمارس هذا الشيء ديانة. أنت تمارس هذا الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليصل بدرجة الصائم القائم بحسن خلقه عفوة لا يبلغ درجة الصائم القائم بيش؟ بحسن خلقه انظروا ما عنده صلاوات بالليل أما الفريض يصليها لكن ما عنده قيام ليل ما عنده نوافل ما عنده كثرة صيام للنوافل مثل اليوم يوم عظيم من الأيام المباركة التي إذا صامها العبد كفر الله له سنة فلا نحزن فيه ولا نجعل يوم عيد السنة نصوم بس السنة إيش نصو. ناس غلوا فيه ويضربون أنفسهم ويرطمون يحزنون وناس خلقوا فرحوا يأكلون ويشعروا وصيام هذا الذي أرده عشر الذي يصام بس هلا كذا ولا كذا خلك على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لذلك خلقك وتعاملك بالأخلاق كم ترتقي بها عند الله عز وجل النبي السلام يقول إنما بعدت لأتنم مكارم دل على أنها موجودة ولا مش موجودة ولكن فيها خلل فقومه النبي صلى الله عليه وسلم فحسن هذا الخلل بل يقول أقربكم مني يعني متى الجنة أقربكم مني منزلا أحاسنكم اخلاقا هل تظنون أن حسن الخلق صعب أم هو سهل أترك لكم فرصة الإجابة الله عليك. إنما الحلم كما انتهيتم يا طالبة العلم في الطنجة، أم هناك المزيد جواب؟ نعم اجبتم بالاجوبه الثالثة، منكم من قال هذا توفيق من الله، ومنكم من قال خلق، ومنكم من قال إنما هو المجاهد هذا الذي سمعته، وهو الجواب الصحيح، منه ما هو؟ جبله الله خلقه هذا الله خلقه حباب حبوب محبوب الله خلقه كذا وكذا وكذا هناك صفات ومنهم من كان خلاف ذلك فبدل الله حاله من شديد اربيد هاسق داشر صايع ضايع مايع إلى أن وفق للهداية والصلاح والخير والبركة فيتكلم فلان كان يقيم الدنيا ولا يقعدها سبحان ربي تبدل حاله صحيح ولا لا هذا وفقه الله لا أريد لا أريد دعوه دعوه ماش فهنا ترطيب فهناك أيضا من هو يعلم من حاله أنه يخضب ما يتحمل هنا بحاجه الى ان يجاهد نفسه وهذا يسمونها ببعض العلوم العصريه التربيه الذاتيه نهي ربي نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم فمن سال الخير اعطيه ومن اتقى الشر وقيه بمعنى أن هذا الحلم الذي هو في الحقيقة صفه ربما تكون جبلية وبشرية أن بعض الناس طبقة حليم يتحمل, يتحمل وبعض الناس تصوموا حظاها كلها حظ حظ حظ قاع قاع كاز حظ ما يتحمل ولا يذهب وراك الشر يمكن يتكلم بلسانه ويمد يده حاف حاف الناس تتقي شر مثل هذا الناس تتقي شر مثل هذا ولو رأاه الناس في طريق بحثوا عن طريق آخر لا هيبة منه لأن الإنسان يقول الطريق الذي فيه الشر ترك إلى الطريق الآخر هناك من هذا النوع من جاهد نفسه تحمل تحمل تحمل حتى أصبح خلقا له إذا بالإمكان تغيير الأخلاق ولا مش بالإمكان أليس الحلم خلق فلا يأتيني إنسان يقول الله خلقني كذا لا لا تقول الله خلقني كذا نعم خلقت كذا لكن لم يأمرك الله بذا بل أمرك الله بخلاف هذا ودلك على ما هو خير لك وأخبرك في من كتم غيظا أبدله الله بماذا جنا أتيه مستنصح فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب قال صحني الله لا تغضب قال الله قال لا تغضب نصيحته له بأن لا يغضب وهناك بعض الناس مشهور أنه سريع الغضب أو لا يتحمل فلربما اشتهر هذا في أسرة أو ربما اشتهر في عائلة أو ربما اشتهر في إقديم أو منطقها أو غير ذلك فكيف تغير هذه الصفة؟ بالمجاهل أنه يغالب نفسه حتى يذهب أن هذا الخلق فيصبح له خلق أفضل من حيث التعامل من حيث السلوك من حيث الود من حيث المحبة يبدل كل شيء سيء في حياته بشيء جيد بعض الناس لسانه بديء أنت أحيانا لا تريد أن تتكلم معه لما اشتغر عنه من سباب شديد شديد جدا. أنت تحذر أنك تتكلم مع هذا خشية أنه يش يتجرى عليك بأي كلمة. حذره. كذلك لا تأتي في المكان الذي ربما تحصل فيه هذا الشيء. تعرف من نفسك أنك سريع الغضب. هذا في خطوات صلاح الذات كيف تصلح خلقك؟ كيف تصلح سلوكك؟ الشيء اللي تعرف نفسك فيه أن أنت لست طفل. أنت لست بصغير، تردي الكبير، تجاوزت مراحل كثيرة، تستطيع أن تقوم عقلك، تقوم نفسك، تصلح ذاتك. لماذا؟ الأشياء التي ترى أنها لها أثر عليك، لابد أن هناك مجموعة أسباب. بضد هذه الأسباب يصلح الحال. إذا داع منك ما يسبب غضبك، داع منك ما يسبب سلوكك الذي لا ترغب أن يراك الناس فيه. ولذلك يقول إياك وما يعتذر إياك وما يعتذر منه بما أنك ستعتذر إذن في البداية لماذا تقع في هذا الشيء الذي بسببه سوف تقول أنا آسف سامحني إذن قبل كلمة أنا آسف سامحني مع أنها تقيلة على بعض النفوس لا يمكن مع عدمها أنه مخطئ هذا نوع اسمه مكاذر لكن هذا الذي أراد يعني يصحح الوضع ولا يستمر الخطأ ربما سيقول أنا آسف سامحني أخطأت قبل أن تقول هذه الكلمة هل كان بالإمكان عدم الوقوع في الخطأ نعم إذن حاول أن تجعل لنفسك قدرة تسيطر على لسانك ويدك لأنها هي التي تعتذر منها هي التي تعتذر منها فإذا مسكت لسانك ويدك فقد تحكمت في نسبة 95% من المشاكل التي تحصل الآن في المحاكم الشرطة الجهات الأخرى كل هؤلاء ما أشغلهم إلا الآثار المترتبة على اللسان والآثار المترتبة على الأيدي وتأملها وتجد أن غالب ما يحصل من مشكلات إنما هي بسبب الملاسنات وتتطور الأحوال وتصبح مضاربات وفي النهاية تكون مصالحات وربما عقوبات وربما جزاءات المشاجرات ما هي عواقبها موجود بل حتى جرائم القتل ربما يكون سببها تعرف، لكن تطورت إلى ما صارت إلى أن النفوس ازيقت تفرق احبه وإخوة فيما بينهم ربما يكون بسبب أشياء ما تستحق هذا الغضب أو هذا التنافر. مثال بيع وشراء. تدابرنا وتناحضنا وما تعالفنا من الذي يخسر؟ تخسر المجتمع يخسركم خاصة إذا صرتوا من الخير و هذا الخير يخسر ألفكم يخسر محبتكم وتواصلكم ونفعكم للناس ما أول من سيخسر ولذلك أدعو نفسي من هذا المكان من هذا المجلس أما بينه وبين أحد من أخوانه شيئا من عدم التصافي أو أسرته أو قرابته أو أرحامه أو من لهم حق عليه أن يجعل هذه ليلة ليله صافيه وليلة مسامحة وليلة عفو عن أرحامه وعن أقاربه وعن زوجاته وأولاده وأن يكون صافي الوضع لأن بقاء ذلك شر في حياته دخل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم رجل فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة أتى مرة أخرى مجلس آخر فإذا بنفس الرجل يقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنه يدخل رجل من أهل الجنة أتى مرة ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وإذا به نفس الرجل فلحق به أحد الصحابة فاستقر عنده ثلاثة أيام وهذا الغرض أراد أن ينظر ماذا يصنع هذا الغش الذي ثلاث مغرات يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبقى عليكم رجل من أهل الجنة رأى سلوكه وإذا به سلوك الناس رأى عبادته وإذا بها كعبادتهم. قيام صيام هو نفسه الأمر المعتاد فلما آتا في اليوم الثالث قال يا هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وكل ما أقبلت قال يدفع عليكم واجم من أهل الدن وإني لم أرى في فعلك ولا في قولك مجيد قال أنا كما رأي قالت هل هناك شيء تقوله تصنعه قال لا انا كما رايت إلا أني قبل أن أنام قبل أن أنام لا أنام وفي نفسي على أحد من المسلمين شيء يعني سلامه إيش؟ سلامة الصدر ماذا قال هذا الصحابي هي هي هذه التي سلامه الصدر كيف بك وانت تتابع في فراشك وتبيت وانت حملت على اخوك وحملت على اخوك الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع وعلى الخامس وعلى السادس وعلى السابع شو الهه الا الله كم هي الاحمال تنام وأنت تحمل حقد وغل على أولى. ماذا في يقولون من أكثر الأحمال صقّض به إلى الخلف، ولكن من غما بالأحمال كان خفيف المحمل. هذه الليلة ترمى كل الأحمال ويعيش الأخوة بينهم ود وحب. صافي، صافي. لا أريد أن أسمع من أحد في خاطره على أحد أخوانا ومن كان بينه وبين أحد أخوانا تهاجر أو عدم سلام لمشكلة حصلت أو أمر حصل فإني أرغب أن يتسالموا وأن يتعانقوا هذه الليلة وأن يسامح بعضهم بعض وأن تقبل القلوب بصفائها ونقائها وحبها ومودتها أرغب ذلك وأطلب هذا وأتمنى أن يكون هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه المذاكرة وهذا المجلس والموعد أزف والطريق ينتظرنا وحان الرحيم والأمر مهيئ أمامنا وأما المبيث فأذرون منه ما حكم الشرع في العناق وكم عدد مرات العناق لأن عندنا من يقول ثلاث العناق عناق فمنه عناق شهوة فهذا مشروع وليس ممنوع ولا ينظر فيه في عدده ولا <تصفيق> لا ينظر فيه لعدده ولا زمانه ولا حظوظ المعانق ولا سفره هذا أمر جائز في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي النهار فهو أمر جائز لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان كما قيل وهو معانقة الرجل لزوجته هذا أمر مباح أيضا هناك معانقة السفر المسافر إذا أقبل فهو مما يقام له ويعانق يقام له ويعانق وهنا مسألتي. مساله مسألة القيام ومسألة المعانقة في السلام اذا ثلاث مسائل سلام بقيام ومعانقة هذا للقادم من السفر أيضا لمن تجددت له نعمة تجددت له نعمة كتوبة كعب فاقبل فاقبل عليه فسلم وعانقه وقام له فسلم وقام وعانقه أيضا مع أهله وأولاده كما كانت فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما قابلني رسول الله إلا وقبل بينه بين عيني هذا يدل على أن المسألة مع الأولاد في السلام وأنه يقبل كذا فهذا مما ورد فيه الجواز وبالنسبة لمعانقة المسافر في ذهابه فهي لم يرد فيها سنه و كما فعل الحسين بن علي كما فعل ابن عمر مع الحسين بن علي لما ذهب إلى العراق أدركه وهو في الطريق فوادعه وعانقه فقال أستودعك الله من قتلي فقد نصحه نصحه أن لا يستمر في ذهابه رضي الله عنه وأرضى إلا أنه ذهب فلما رأى عزمه على الذهاب قام. فعمقه فودع فقال أستودعك الله من قتيل أما عددها فلا أعلم في ذلك سنة محدودة ولكن مثل هذه المسائل يكون للعرف أثر فعرف الناس الذي اعتاده هو كذلك هو كذلك وأما مسألة العناق للجالس فلا أعرف في ذلك سنة أن الجالس ينحنى عليه ويعانق وهو جالس فإن كان قادما من سفر فحقه السلام والقيام والعناق وإن كان أهلي المكان والعهد به قريب فيخفى، يكتفي بالسلام العام عندما يأتي وأما إن التقى به فتكون المصافحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان وتصافح أي هذا قادم وهذا قادم وأما القادم على جلوس فيكفي، فيكفي السلام خاصة في من قد التقى بهم أو من لم يلتقي به فيخصه بالسلام ويخصه بالقيام ويخصه بالمعانقة هذا إذا كان أول مرة يلتقي به أو من سفر أتى هذا الذي يظهر لي والله على الفرق بين القيام له والقيام إليه. أسألك أنت ما الفرق؟ الحديث قموا إليه قم عندما يحدث في مثل أن السالب حتى أن يتمثل أن القيامة في سؤال ما هو طيب الآن لو دخل علينا داخل فلما دخل علينا كلنا قمنا له. فوأته وجلس هناك. قيامنا هذا هذا الممنوع. قمنا تعظيما ليش؟ لمقدمه. لا للسلام عليه. هذا القيام له والقيام عليه الممنوع أيضا أنه يجلس وغيره يقوم عليه لمجرد القيام. بخلاف الحراسة. الحراسة تأمين جانب عدم اعتداء. فكان النبي يجلس والصحابة. قائمين عليه أيضا حراسته قال فجعلت نفسي قائما على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا حد يعتدي عليه هذا كله مما فيه مسائل القيام فالقيام الممنوع هو قيام التعظيم وفرق بين التعظيم والتكريم فرق بين قيام التعظيم وقيام التكريم وأيضا تكريمتك لأخيك أي أن يجلس في المكان الذي بجوارك او ان تقول له تفضل فتقوم تجلسه هذه من الاشياء التي هي من درجات الاخلاق وهذا يدخل في نبل التعامل بين الاخوة فهذا الفرق بين القيام عليه او القيام له او مقدمه من بغيرك انا اجعل المجال لغيرك خيرك والدهي نعم قراء القرآن على على ضعيف أجل نوم الله ذكر الله ذكر الله طيب هذا بذكر الله تطمئن القلوب أما إن كان يتعبد بذلك فلا أعلم في هذا سنة لا أعلم في هذا سنة وإن كان يذكر الله تبارك وتعالى من باب إسماءها القرآن فالنفوس تطمئن لذكر الله هذا شيء آخر وأما يفعل ذلك وهو يرى بها سنة فلا أعلم في ذلك السنة بعضهم يدهده وهو يغني ولا شيء في ذلك يعني تنوم طفلها نام يا حبيبي نام نام يا حبيبي نام تنوم الحاج بهذا شيء أني وجدتك أنك استنكر لما خلتي نبويه وهو يغني، إيه، <تصفيق> <هي. تصفيق> الغناء ليس من ما لم يتغنى بالقرآن. لا نأخذ الغناء أنه مزمار وطبلة وتشكشكا ومدوش أدري والكلام ها لا لا لا لا. هذا أضعاف أصحاب المعازف والمزامير إيه نعم. فليس عندنا ما يسمى بالغناء الديني. ما عندنا غناء ديني. نعم. <تصفيق> يعني شخص أتا وقيل أريد الدخول قال عذرني يرجع ما في صاحب الدادي ما قدر يعني عندك محل وعرض شخص يدخل الوقت ما عندنا به <تصفيق> شخص ذاك وزارك وقلت له عذرني ما عندي استقبال <تصفيق> شخص يرجع لك أنا. <تصفيق> نعم. حنا فيكم يعني كيف ما في تعلمه من ما, ما هي التي نتدرج من أجل النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في ذلك، فأن تعلمه عظم. الحق تبارك وتعالى أن تعلمه جناب النبي صلى الله عليه وسلم كم له من حق على المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية وهي جارية، فعلمها العقيدة، وعلمها وبيّن لها وسألها واختبرها وامتحنها، فقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله فهنا تعليم وهنا تنبيه ولذلك أن تعلم الصغير تعلم الصغير بدل ما أن تقول له لا يشوفك بابا لا يشوفك تشوفك ماما وانت تسوي كذا لا قل له لا يراك الله وانت على هذا أحلقه بالله قالوا دائما يراقب الله ما يراقب بابه وماما أو أحياناً تجد بعضهم يخوف الصغار بالقطة والكلبة وأحياناً يخوفه ببعضهم إيش هذا سيأشي أجيل مهزول يخاف من القطة يخاف من الكلبة يخاف من كذا ما الذي يربى ما الذي يربى على هذا يقين يجعله دائما في تصرفاته يراقب الله لا هذا ما يصلح عايز دائما يذكره بالله يذكر بالله تجداد فطره النفوس التي هي متعلقه بالله مع التربيه وينشا ناشئ الفتيان فينا على ايش على ما كان عوده أبوه فالذي عود على الشيء يتعود عليه فإن على أن يكون غير ذلك فهذه النتيجة فلذلك من البداية تؤثر فيه التوحيد والعقيدة ومراقبة الله وخوف الله انتبه كذا تسوي لا يراك الله تفعل كذا لا تكلم كذا يسمعك الله انتبه فيعلم عقيدة أن الله يراه أن الله يسمعه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يذكر بعلم الله بحاله الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يذكر بعلم الله يذكر بسمع الله فهنا ينتبه فربيت الابن الصغير على أن يعرف العقيدة الصحيحة والأخلاق الصحيحة الصحيحه الصحيحة باحترام والديه باحترام الكبار باحترام من له حق الاحترام هذا هو المطلوب وهذا هو الدين وإذا تعلم ذلك كيف فسي... سيكون حاله أحيانا أنت وها أنت قد كبرت تتذكر أشياء حصلت في طفولتك وسببها تربية صالحة أو تنبيه صالح من والدك من والدتك من رجل موجه مربي من مدرس احيانا من إمام المسجد احيانا من صاحب خير احيانا وهكذا تبقى المواقف الطيبة بصمات عالقة في ذهنك لا تزال آثار تعرقات تلك الخطوط تتموج مع عينك لا تذهب من ذاكرتك إنها بصمة الترض وكل منا ربما يتذكر شيء في حياته حصل له نعم غيرك لا غيرك وغيره نعم أنا رسول الله كان رؤية إن ما أعرف ارف ان الصحابه يقولون كما سمعت قالت عائشه كان خلق القرآن فيسعني ما قالت عائشه اما من قال بخلاف قول عائشه او قول الصحابه لا تسالني عنه انا اعرف ماذا قال الصحابه وماذا اتى رسول الله ويسعني ما اتى ما حكم الاختلاط وما حكم ما حكم أحدنا جالس في مجلس عائلي مختلط رغم أنه نبههم على ذلك فلم ينتبه هل يهجرهم الله أنتو الهجر جاهز عندكم الهجر يعني مثل ما ذكرنا في البدايه واضيف له عباره اخرى